<التضين> <التضين> <التضين> <التضين> <التضين> مرحبا بكم على م و ا ج راديو ت ج ت عند فلي وما جاورهما ا ل ع ن و ا ن ش ر ي ع ة ا ل ب ر ب ا ر ي ن ز ن ق ط ا ل ح ي ط م ق ط ع ة الشيخ المروج اربعه عشر عماره بويفشران ملتقط طرق سيدي الفسيس ا لتعبئه ا ل و عملات تساوند شضرن <تصفيق> التقني والفني برنامج ورح الفراويح يبكيكم وهو سلوك قريش عرس و أ ف ر ح أ ي ا م زمان سلوك برتقيه لفتح ا المعيشه للابوك س ا ف يكون لونه جدا زمان ل ب ا س ي ه ل ق م س ي ه مدينه قبل لبسك فارفي ت ح ي ة عاليه وعاليه جدا لكل أ ص د ق ا ء والاصدقاء على كل شبر من تراب ا ل ق ب ي ل ة ا ل ح ب ي ب ة ق ب ي ل ة ايتس روشن أعراس وأفراح أيام زمان. الفراويح زمان نوهوى مرحبا غ ي و و ن ل ف ر ا و ن د و ل بكم و ا في <تصفيق> المزارع واربع ل ا مرحبا بكم ف ت المزارع واربع ل ي مرحبا سنتو تمخزني غلاندي بكم عزيز سعيدة ا ش ي قلمشن دي المزارع ح ي مرحبا و أ ل ف مرحبا س ي ل ي س نتكلم ع م ش ن دي ي ب ن ا ز غا خ ل ي ش ك ن ز ا ق ل ه د ي بروسيا م و ن غ ل م عن ا ل م ش ح و ي ت ه د ي ن بروسيا غزر و نتكلم عن المشاهدين م ا ر ي س ن جيرمان و نتكلم عن ا ل م ش ا ل د ي ا ن بمشاهدين ل بروسيا ا ويجب ان تتمتع <متحدث> بمجموعه من الاشياء التي تتمتع بها من خمسه وعشرين سنه سنه سنه و ا ل ر د ب ي ا تتزوجون في مغربيتهم ليالي ق وحرمهم لي شهر ل ع ا ئ ل ا ت ت م وقالوا لها ا ي ت ت ز و ق ن و ش مع مريض ماذا تفعلون م في الوصول الى ن مدينه ا ل ح ج ل ق و ط و ف ي ن ا ل خمسة و ل ا ي ن د ش ه ر و ا ح د و ان ب ز م تتزوجون في ا م ل ك ز ا ا د ت ل ب ز ر ع ي ت ي ن نجلال م ق ص وعندما ج ن تتحرك بهذا الامر بانه ينظر ا خ ى الرياضه ا ل ل الارض ش و ي ا و م بمشاهده ي الارض لانه يمكنك ان تتعامل مع هذه ا ل م ش ر ه د ا ت بينما تتعامل مع هذه المشاهدات ر ي ك م ا تتعامل مع هذه المشاهدات بينما تتعامل مع هذه المشاهدات لا وفي ا ل على ن د ي ث ا ل م ش ا ي يمكن ا ل ان ع ل ي ق ص و ا ل ب ا ب ا ك ذ ه الطريقه ع بمساعده ا ل م ل بي لتنين و ه ر م م والمساعده ل بهذه خنشيت الطريقه ن ي و لقد ولكن عندما تتحدث عن م المغرب السوقي خلنو ولكن ي ا لن ف ر و ي ط م تتحدث ا ي عن لتقافي المغرب ولكن لن ت ي ح ر د ث عن المغرب وفي قيام طرسي تتبع قيام طرسي وتتبع قيام ق ل طرسي وتتبع ة ن س قيام ل طرسي ل اشترك ت ي ليصلك ا كل جديد ولكنك تقوم بتقديم الطقن التقني لتقوم بتقديم الطقن به ي ي و س تحيتي ا وتشكرتي ثانيا اعتممنا ع م عقايام ا ط ل س ي عمي ع ق ي م الطلسي عمي ع ق ش ي خ واللون تحيتي ا علي وقصو لبابا صلى الله عليه و س ل ع ط ش لودو ريازنس خالتيش ك ن ز ا ع زيش سعيد بيركندوز عمي شحمو ان كاركسون ا في خاطر ا ل ج ا ل ي ة ا ل ص غ ر و ش ن ي ة و ا ل ج ا ا ل ل ي ة م غ ر ب ي ة أ ك م ل ا ن ي ل ا سمح الله يرحم الوالدين لاتخذون زرع بلاصه بالداره اليابان يمكن ليدوخي وضيا ن حار ونعتممونه